بوك تو ييد سبعة سبعة أنكل الأعداد الأعداد نينو لك بدتانو أنا أعد أنا أعد بوكتي 2 3 1 2 3 1 2 3 نينو 3 وركو لكك بيدتان انا اعد حتى 3 انا اعد حتى 3 نينو دان ترواتا لكك بيدتان انا اواصل العد أنا أواصل العد نالكو أيضو آرو أربعة خمسة ستة أربعة خمسة ستة ييدو ينمدي تومدي سبعة ثمانية تسعة سبعة ثمانية تسعة نينو لكا بدتانو انا اعد انا اعد نو بولك كبتو انت تعد انت تعدين انت تعد انت تعدين اتانو لكا بدتارد هو يعد هو يعد وقتي مدتي دي واحد، الأول واحد، الأول رند، رند ودي اثنان، الثاني اثنان، الثاني مود، مود ودي ثلاثة، الثالث ثلاثة، الثالث نالغو نالغا ودي أربعة الرابع أربعة الرابع عيدو عيدا ودي خمسة الخامس خمسة الخامس آر آر ودي ستة السادس ستة السادس 7 7th Saba Al-sab'a 7 Al-sab'a Yanimidy 8th 8 Al-thamin 8 Al-thamin 9 9th Tis'a Al-tasi' 9 Al-tasi'